لَرَبِّهِمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ كَذَبَ فلعلك باكر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بآثى الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا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 بِمَ اذْقَرُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هؤلاء قومنا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 لَ ي الطَّلتَ عَلَْم لَََّيتَ مِنهُم فِرَارَم وَلَمُ لِئتَ مِنهُم رْباب وَكَذَلِكَ بَعثْنَم لدَسَ أَ بَيْلَمقالَالَ قَاائِرًا مِنهُم كَم لَ بِسْتُمْ قالَاوا لَ بِسنَا يَمًا أَوْ بعض يوم وَبِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعْثُهُ أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَالْيَوْمَ نَنْظُرُ أَيُّهَا أَذْكَرُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِ**نَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُ يُظْهِرُ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 دُنْيانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُوا الَّذِينَ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ الثَّلاثَةُ الرَّابِعُونَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خمسة ويقولون خمسة ساذسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار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 وَالَّذِينَ أَبَوْا فِيكَاهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَمْ يَنُدْ عَلَيَّ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا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 ولا تعد عينك انهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار ويحلون فيها, فيها من اساور من يَبُوءُ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وأضرب لهم مثلا رجلين جعل لهما جنتين من أعناب فأفنههما بنخل وحففنا ما بناخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منك شيئا ففد اخلال دخل جنة وظالم لنفسه قال ما أظن أنت بي ذاته وما أظن السعادة من تراب ثم, ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي وما أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة لَمِن كَمَا لَوْ مَنَّ الله فعسى ربي ان يتيني خيرا من نعمتك ويصل عليها مسبنا من السماء فيه مسبأ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موحيدا وضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين من فسجدوا لآدم فسجدوا للا إبليس كان من الذين ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذرية وولياء من دوني وهمكم عدود بإسن الظالمين بدلا ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أمور فَتُتَّخِذُ الظُّلْمَ إِلَهًا عِبَدًا وَيَوْمَ يُنَادُونَ سُوركَ اِهِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَرَفَضُوا النُّورَ وعما مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ من جهانه الهدى ويستغفر ربهم إلا أنه ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ومنذروا ومن رزوان ومن أظلم ممن ذكر في آيات ربه فأعرض عنا ونسي ما قدمت وربك الغفور الغفور فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أم أذكره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 طريقه حتى اذا اتى اهل قريتي استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيا جذرا يريد ان يمن قضى قال لو شئت لتغلت عليه انرا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 الغلاام فكان أَبَوهُ مؤمَِن فخشين أي يهِقَهُ مَا طُغانان وَكُفرى فرَدنا أي بِذلَ مَا ربّ مَا خَرَ مِْه ذكتَ وأأَنقربَ الرحم وَأََّ الجدَاء فكان الغلَ مَتي مَْن في المدينة وَوكان تحتوكَ الزَُّمَاب فكان تحتو كنز لو ما وكان ابو ما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشته وما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا ملغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قل آيات القرنين إن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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني وفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن ينظروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعلوا ويجعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 وعبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفوا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وعبطت خالدين فيها لا يملون عنها اح ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان كلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 مَلَأَ مَنْ صَالِحًا وَلا يُشِكُّ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا